ان الى ربك الرجعه اولئك الذي ينها عبدا اذا صلى اولئك ان كان على النداء او امر بالتقوى اولئك ان جَدَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى جَلَّلَ إِلَّا إِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَالْجَعْدُ نَادِيَهُ سَنَدْعُو الزَّبَانِيَةَ قُل لَّا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ